اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما اما بعد فحديثنا الليله باذن الله عز وجل في التفسير حول سورتي الكافرون والنصر قال الله عز وجل قل يا ايها الكافرون قال في التفسير الميسر قل ايها الرسول للذين كفروا بالله ورسوله يا ايها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون من الاصنام والالهه الزائفه ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد من اله واحد هو الله رب العالمين المستحق وحده للعباده ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا ولذا اخبر عنهم في حال الايه الاستقبال لكم دينكم ولي دين لكم دينكم الذي اقررتم على اتباعه ولي ديني الذي لا ابغي غيره هذه السورة ايها الاخوه الكرام احدى سورتي الاخلاص لان سوره سورتي الاخلاص هما قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون يعني الاثنين يصح ان يسميا بسوره الاخلاص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في سنه الفجر وفي سنه المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمنتاه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة لأن في سورة الإخلاص ثناء على الله عز وجل بعظيم صفاته في سورة قل هو الله أحد كما تذكرون وفي سورة قل يا أيها الكافرون براءه من الشرك واهله وبراءه من الكفر والكافرين ايا كانوا سواء كانوا من المشركين او من عباد الاوثان او كانوا من اليهود او كانوا من النصارى فان اسم الكفر يطلق على هؤلاء جميعا اسم الكفر يطلق على هؤلاء جميعا كما قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين الكفار كفار من اهل الكتاب وكفار من المشركين هذه السوره مكيه في قول ابن مسعود والحسن وعكرمه وهي مدنيه في أحد قولي ابن عباس وفي قول قتادة والضحاك وهي ست آيات وقد ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سبب نزولها سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود ابن عبد المطلب وأمية ابن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد حدش بيصلي يعني ولا حد هو ايه هو طلب العلم ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد يعني نعمل ايه بدل ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه يعني خليها مجمع أديان ما تحبك هاش. وخليها تبقى إيه مجمع أديان كده كله على كله زي اللي كان بيقولك كله يوصل لربنا كان بيتكلم في مرة عن المسلمين وعن الأقباط بيقول كله بيوصل لربنا ده يوصل لربنا وده يوصل لربنا زي واحد شوف بقى المثال السخيف زي واحد راح اسكندريه أو اتنين راحين اسكندريه فواحد راح من على الصحراوي والتاني راح من على الايه من الزراعي وكلهم وصلوا شوف لهذا المنطق الذي تدرس به العقيدة أسأل الله العفو والعافية اخذت الطريق من اوله اهي <تصفيق> فأنزل الله عز وجل قل يا ايها الكافرون وقال ابو صالح عن ابن عباس انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض هذه الالهه لصدقناك استلمتها يعني ايه يعني لمستها كده وقبلتها وايه كما نفعل نحن مع الحجر الاسود طبعا نحن لا نعمله لا نفعل هذا مع الحجر تعبدا وانما ايه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهم بيقولوا بس يعني امسك حجر من من دول كده واحنا نصدقك بقى في الباقي خد بالك من النقطه المهمه الخطيره جدا اللي بتركز عليها هذه الصورة العظيمه مساله التنازل عن المبدا التنازل عن المبدأ شوف هم عايزين منه ايه يعني ولو مرة واحدة كده قبل هذه الآلهة كده هوت واستلمها وخلاص ونحن نصدقك في كل شيء لو بقى يعني طبعا مش هنقول لو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لكن ممكن واحد من الناس يعني بحجة أنه يريد نصرة الإسلام يقول لك لا مانع أن أشاركهم في باطلهم والمره دي بس والنتيجة هتكون إيه؟ ان هم يكونوا معايا في الحق بشكل دائم زي ما كان فيه واحد مؤسس يعني جماعة من الجماعات يحكي عن بعض يعني مغامراته الدعوية وفقهه العالي في الدعوة فبيقول في مرة دخلت على قرية من القرى وكانوا يطوفون حول قبر وعملين يقولوا له بقى مدد يا سيدنا فلان وهات لنا كذا واعمل لنا كذا فأنا عاوزهم يعملوا كذا طبعاً مش هسمي مش أقول إيه لكن طقس معين من طقوس هذه الجماعة ألا أجيبهم إزاي قال لك أقف أطفح معهم حوالين القبر خد بالك ده بيعتبروا من الايه من فقه الدعوة ومن الأمور الجميلة في دعوته يعني فبيقول إنه طاف معاهم حوالين القبر وقعد يقول معاهم مدد مدد مدد وبتاعه الكلام ده وبعدين قال لهم إنه لن يستجيب لكم فلان فلان إلا إذا فعلتم كذا لما راحوا معاه وفعلوا ما يريد قال لك هناك بقى بعدها بمدة بعد ما خلاص بقوا معانا وبقوا دخلوا في الفريق ودخلوا في مجلس الشورى ومجلس الشعب قلنا لهم بقى إن الكلام ده إيه حرام شفت كيف تضيع العقيده ويضيع التوحيد التنازل التنازل امر خطير جدا جدا جدا طيب هي الدنيا كلها مقلوبه على السلفيين ليه دلوقتي ولنكن صرحاء ولنكن واقعيين ليه الدنيا كلها مقلوبه على السلفيين القلب السوده دي لانه باختصار شديد السلفيين صاحب مبدا ما عندوش حاجه اسمها اتنازل عن مبداي ومشي اموري لان الدخول في السياسه يا اخوانا قد يعرض الانسان الى ان يفرط في دينه هل عمرك لقيت سلفي بس سلفي صادق يعني لقيته بيقول انا لا أمانع ان يكون رئيس الدوله قبطيا او علمانيا او ليبراليا لقيت حد كده لا عشان كده الدنيا قايمه عليهم لكن لو ان الامور يعني ميعت على مذهب السياسه ومشي كده ومش مشكله ونتنازل لغايه ما نبقى ونتنازل ونتنازل ونفضل طول عمرنا نتنازل وناخد على دماغنا ويضيع الدين ولا حول ولا قوه الا بالله فانا عاوزك تفهم الصورة دي هذه الصوره العظيمه على هذا المعنى الجليل ما تفهماش على انه ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ايه بتتكرر لا مش ايه بتتكرر افهم مش ايه بتتكرر وخلاص ده ليها معنى عظيم جدا لازم تطلع بيه فالجماعة دول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض الهتنا او بعض هذه الالهه لصدقناك فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيأسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه ليه؟ لأنه لم ها لم يتنازل وأما وجه التكرار في السورة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لماذا هذا التكرار في السورة؟ فيها أقوال عديدة. وجه التكرار في السورة قيل أنه للتأكيد في قطع أطماعهم كما تقول والله لا أفعل كذا ثم والله لا أفعل يعني أنت بتأكد عليه عشان ما تخلوش يتكلم بقى تاني خالص لكن لو أنك قلت له مرة واحده أنا مش هعمل كده ممكن يحاول إيه يحاول يكلمك يحاول يدخل معاك داخله يمين او شمال عشان يوصل للي هو عايزه لكن لو قلت له مش هعمل يعني مش هعمل يعني مش هعمل خلاص هو كده ايه يا منك قال اكثر اهل المعاني انزل القران بلسان العرب ومن مذاهبهم التكرار اراده التاكيد ومن مذاهبهم التكرار اراده التاكيد من يعرف كلمه إرادة؟ ها؟ مفعول لاجله احسنت والمفعول لأجله بيكون ايه منصوب اراده التاكيد والافهام كما ان من مذاهبهم الاختصار الاختصار ولا الاختصار تلف العلماء اسم ان اسم ان اسم ان مؤخر مش كده كما ان من مذاهبهم يبقى من مذاهبهم دي الخبر شبه جمله يبقى ايه مقدم الاختصار يبقى اسم ان مؤخر هذا هو القول الراجح ها من مذاهبهم الاختصار اراده التخفيف والايجاز يبقى التكرار هنا على هذا القول أنه يراد به الايه؟ التأكيد يراد به التأكيد وقطع طماعهم فيما يريدون وقيل هذا على مطابقة قولهم يعني هذا على مطابقة قولهم يعني زي ما هم بيقولوا هو يود عليهم كلمة بكلمة هم بيقولوا ايه؟ تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك وهكذا يبقى عمالين إيه يكرروا في الكلام, في الكلام فنجري على هذا أبدا سنة وسنة فأجيبوا يعني أجابهم الله عز وجل وأمر النبي, على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم عن كل ما قالوه بضده وحدة بوحدة تعبد آلهتنا ما أنا عبد ما عبدتم ونعبد آلهتك أو إلهك وما أنتم إيه ولا أنتم عبدون ما أعبد يبقى كل كلمة لها إيه ردها أي إن هذا لا يكون أبدا قال ابن عباس قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة ونزوجك من شئت ونطأ عقبك نطأ عقبك يعني إيه؟ آه يعني نمشي خلفك المراد بها هنا إيه؟ آه أن تكون سيدا علينا ونعظمك وتكون يعني مهيبا فينا وتكف عن شتم الهتنا فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح تعبد آلهتنا ألا تولعز سنة ونعبد إلهك سنة فنزلت السورة فكان التكرار في قوله لا أعبد ما تعبدون لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة وقيل هذا قول الثالث يبقى القول الاول التكرار يفيد الايه التاكيد القول الثاني ان هذا التكرار يفيد مطابقه قولهم زي ما هم قالوا هو ايه يجيبهم بنفس الجواب وقيل انما كرر بمعنى التغليظ بمعنى التغليظ اي التغليظ في نفي ما يريدون وقيل اي لا اعبد الساعه ما تعبدون الساعه يعني الان ولانتم عابدون الساعه ما اعبد دلوقتي ثم قال ولا انا عابد فين ده في المستقبل ما عبدتم ولا انتم في المستقبل عابدون ما اعبد وهذا قاله الاخفش والمبرد ولنا وقفه مع هذا القول لابن عثيمين رحمه الله يعرض الاقوال ويجيب عنها وقال ما اعبد ولم يقل ايه من اعبد ولا انتم عابدون ما ولم يقل من مع ان احنا عارفين ان ما تاتي لايه لغير العاقل ومن تاتي للعاقل ولكن هنا ولكن قد تأتي ما بمعنى من تأتي ما بمعنى إيه بمعنى من ثم إنها أتت هنا ما أعبد ليقابل به ولا أنا عابد إيه ما عبدتم يبقى هنا على سبيل الايه على سبيل المقابلة جاءت كلمة ما في قوله عز وجل ما اعبد على سبيل المقابله لان هم بيعبدوا حجاره واصنام وما الى ذلك فنعبر عنها بما طيب احنا نحن نعبد ربنا تبارك وتعالى هل نعبر بكلمه ما يجوز ان نعبر بهذا على سبيل الايه المقابله طبعا انا بقول يجوز انا بقول في غير القران لكن القران كلام الله محكم مش محتاج حد انه يعلق ولا بالله عليه أو يعقب عليه ابقى في مقابلة ما عبدتم وهي أصنام وأوثان ولا يصلح فيها إلا ما دون من فحمل الأول على الثاني ليتقابل الكلام ولا يتنافى وزي ما قلنا قد تأتي ما لمن يعقل أو تأتي ما بمعنى إيه من؟ وقيل إن معنى الآيات وتقديرها قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم الأصنام فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون لأنكم تعبدونه مشركين فأنا لا أعبد ما عبدتم يعني مثل عبادتكم لأنه ممكن واحد يقول طيب هم برضو يقولك إحنا نعبد الله ولما يتكلموا عن الأصنام بتاعتهم دي يقولوا إيه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة طيب هم فعلا هم يعبدون الله لكن على خلاف مراد الله وعلى خلاف ما امر به الله هم يعبدون الله ولكن يشركون معه يبقى خلاص لم تتحقق العباده واخد بالكم ولا انتم عابدون ما اعبد اي مثل عبادتي يبقى ما هنا تبقى ما المصدريه ما المصدريه طيب هذا كلام لابن عثيمين رحمه الله بقى في التعليق على كلمه في المستقبل لا اعبد ما تعبدون اي الان ولا انا ما ولا أنا عابد ما عبدتم اي في المستقبل فصار لا اعبد ما تعبدون اي في الحال ولا انا عابد ما عبدتم يعني في في المستقبل يبقى شملت الاثنين لان الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال اسم الفاعل اللي هي كلمة ايه عابد تدل على الاستقبال وتدل على الاستقبال امتى تدل على الاستقبال اذا جاءت عاملة يعني اذا جاء اسم الفاعل عاملا يعني ايه عاملا يعني له مفعول له ايه مفعول يعني لما اقول مثلا لست بشارب غدا لست بشارب غدا ديت تفيد الايه الاستقبال طيب ودلالتها على الاستقبال اننا نقول لست بشارب لبنا مثلا او لست بشارب ماء يبقى هنا شارب اسم إيه؟ اسم فاعل فين المفعول بتاعها؟ ماء او لبنًا خلاص؟ طيب يقول ابن عثيمين واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال إلا إذا كان للاستقبال لا أعبد ما تعبدون أي الآن حاليا ولا انتم عابدون ما اعبد يعني الان ولا انا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل خد بالك شوف يبقى التكرار ده له فايده ولا لا مش تكراره بس ولا انتم عابدون ما اعبد يعني في المستقبل لكن أورد على هذا القول ايراد يعني في اشكال في هذا القول اللي هو قول ايه ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد إيه بقى الإشكال اللي هنا إنهم ممكن إيه ممكن يدخلوا الإسلام أوه. كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف اللي هو القول بان الايه هنا تفيد الاستقبال على هذا المعنى وعلى هذا الاشكال يبقى ايه ضعيف لان ولا انتم عبدون ما اعبد لو قلنا ان هي في المستقبل طب ما في ناس هتسلم في المستقبل يبقى المراد غير هذا انتم واخدين بالكم معايا ولا لا آه. لكن اجاب العلماء عن ذلك بان قوله عز وجل ولأنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم إيه؟ لن يؤمنوا خالص إيه؟ سيموتون مشركين فيكون الخطاب ليس عاما فيكون الخطاب ليس عاما فعندنا الآن قولان والشيخ هنا بيقول وهذا مما يضعف القول بعض الشيء بعض الشيء طبعا تعرفين الشيخ ابن عثيمين دقيق الى ابعد حد رحمه الله رحمه واسعه في فرق بين لما يكون القول ضعيفا ضعفا كاملا وبين لما يجي اشكال بس اخف من الاولاني فيضعفه ضعفا ايه جزئيا اخف برضه بيقول فعندنا الان قولان الأول إنها توكيد يعني التكرار في الآيات توكيد والثاني إنها في المستقبل يعني ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال وهناك قول ثالث هناك قول ثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها ولأنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله عز وجل ولا انتم عابدون ما اعبد اي واي في العباده يعني ليست عبادتي كعبادتكم الكلام ده فيه صعوبه شويه هذا هذا قول جيد في تأييد ان القول الاستقبال ان هم كانوا بيقولوا ايه تعبد الهنا عاما ونعبد الهك ايه عاما فالكلام كله على الاستقبال لكن خليك معاه في الايه في النقطه دي القول الثالث ده لا اعبد ما تعبدون اي لا اعبد الاصنام التي تعبدونها يبقى النفي هنا للمفعول النفي هنا وقع على ايه على المفعول يعني على المعبود اصحى معايا ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله عز وجل يو النفي هنا للايه للمفعول ولا أنا عابد ما عبدتم هل يفيد نفس المعنى الأولاني قال لك لا ده على القول الثالث لا يفيد نفس المعنى لكن المراد منه ايه ولا أنتم عابدون ما أعبد اي في العباده يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي يبقى في الاول نفى المعبود وفي الثاني نفى ايه طريقه العباده طريقه العباده يبقى هنا يعني ليس التكرار لغير فائده وانما له ايه له فائده فيكون هذا نفيا للفعل لا للمفعول به يعني ليس نفيا للمعبود لكنه نفيا للعباده اي لا اعبد ما عبدتم ولا تعبدون انتم كعبادتي لان عبادتي خالصه لله وعبادتكم شرك بالله عز وجل يبقى ده القول الثالث نراجع الاقوال بسرعه كده في التكرار في السورة طبعا هنا احنا نقلنا إلى كلام ابن عثيمين كلام القرطبي خلاص خلصناه القول الأول انه على الايه على التوكيد والقول الثاني لا مطابقة القول دي عند القرطبي القول الثاني ايه أنه دال على الاستقبال احسنت القول الثالث ان المنفي في الاول هو المعبود والمنفي بعد كده طريقه العباده فحين يقول عز وجل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد يعني انتم لا تعبدون الله وانا لا اعبد الايه الاصنام يبقى النفي هنا واقع على ايه على المعبود انا بوضح الكلام ده وبكرره وبعيده وان شاء الله لعلي اجيب في سؤال انا قبل العمره ان شاء الله ساسيب لكم الامتحان مسؤوليه وهنا إيه لكم الامتحان مسؤوليه برضه والمنفي في الايه التي بعدها ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم يعني ليست عبادتكم اي كعبادتي كده معانا كم قول ثلاثه اقوال فهل منهم ولا عيدهم تاني؟ لو عايزين عيد عيد ها خلاص؟ طب فيه قول رابع بقى وهذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الرابع أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل يعني نفي الفعل فوافق القول الأول في هذه الجملة يعني هو نفي للفعل ونفي للإيه؟ للمفعول في نفس الوقت ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في القبول في القبول بمعنى ولن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم يبقى هنا الكلام على, الإيه؟ على القبول والرضا وأنتم كذلك لن تقبلوا عبادتي ولن تقبلوا أن تتركوا إيه؟ عبادتكم فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل يعني فعل العبادة نفسه اصحى معايا تكون الجملة الأولى اللي هي في أول السورة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذه نفي للفعل أنا مش هعبد اللي أنتم بتعبدوه خلاص؟ طب واللي بعد كده ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم التكرار يعني الآية تكررت ده على القبول والرضا يبقى الايتين الاوليين الأولى نفي للإيه؟ للفعل لفعل العبادة نفسه والآيتان الأخرى ياني نفي للإيه؟ للقبول والرضا يعني أنتم لا تقبلون عبادتي وأنا لا أقبل عبادتكم الجملة الثانية عائدة على القبول والرضا لا أعبده ولا أرضاه وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته واضح كده؟ مش واضح يبقى عندنا أربع أقوال أنا برضو بقولهم تناول الأول يفيد الايه التوكيد والثاني نفي الاستقبال والثالث لما يجي بقى الثالث تفرق لي على طول تفرق لأن الآية تكرر أربع مرات أو يعني التكرار هذه الجملة أربع مرات التكرار ده ليه؟ قال لك أنه في, في الآيتين الاولانيين نفي للايه؟ للمعبود وفي الآيتين اللي بعدهم نفي لطريقة العبادة ليه لانهم يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره وهذا لا يجوز طيب القول الرابع في الايتين الاولانيين نفي لفعل العباده نفسه والايتين اللي بعدهم نفي للقبول والرضا نفي للقبول والرضا القول الرابع ده يقول فيه ابن عثيمين رحمه الله وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه أو لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة فيكون قولا حسنا جيدا ومن هنا الشهادة في الكلام ده مهم جدا ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا. سوف احنا جبنا في التكرار ده كم قول اربع اقوال وكل قول منها له فائده ولا ملوش له فائده يبقى ما فيش كلمه تتكرر في القران الا الا لفائده ليس فيه شيء مكرر الا وله فائده لاننا لو قلنا ان في القران شيئا مكررا بدون فائده لكان في القران ما هو لغو والقران منزه عن ذلك لانه كلام من كلام الله تبارك وتعالى وثم قال عز وجل لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بعض الناس لما بيسمع الايه ديت يقول لك يعني ايه خلاص بقى كل واحد حر وخليها كده وحده وطنيه والناس احرار ولما يجي وقت مثلا يجاهدوا فيه في سبيل الله لا ده ما فيش جهاد ولا الكلام دوت لا وطبعا من اهل العلم من قال ان هذه الايه نسخت بايات الجهاد فكان المعنى ايه لكم دينكم ولي دين خليكم براحتكم ولن اجاهدكم لا ليس الامر كذلك لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به وأنا لي ديني فأنا بريء من دينكم وأنتم بريءون من ديني قال بعض أهل العلم وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد لأن بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزيه إن كانوا من أهل الكتاب لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول انها منسوخة هذه السورة لا تنافي الأمر بالجهاد اصلا عشان نقول إن هي إيه؟ نسخة بل هي وبل هي باقيه بل هي باقية لكم دينكم ولي دين مش تقال على سبيل الاقرار وخلاص انما تقال على سبيل البراءه من دين المشركين وطبعا هذا لا ينافي قول الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الغش من الغيب لان الاصل انه لا اكراه في الدين طالما انهم يدفعون الايه الجزيه ربنا عز وجل يحكم فينا شرعه نعم اه ان نعم مثل المجوس تؤخذ الجزيه منهم ايضا وهذا هو الصحيح كما قال ابن عثيمين رحمه الله يعني قول الراجح انها تؤخذ من اهل الكتاب ومن غيرهم بل هي باقية ويجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون ما يعبدون فهذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل سواء في المعبود او في نوع الفعل وفيها الاخلاص لله عز وجل والا نعبد الا الله وحده لا شريك له هذا القول على سوره الكافرون السوره التي بعدها سوره ايه النصر اذا جاء نصر الله والفتح في التفسير الميسر يقول اي اذا تم لك ايها الرسول النصر على كفار قريش وتم لك فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا يعني ورايت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً أي إذا وقع ذلك فتهيئ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره إنه كان تواباً على المسبحين والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم اظن الكتاب ما يعني ما فيهوش اي اشكال خاص يعني اظن ان العقده بتيجي من تفسير الكتاب مش كده لانه تفسير ميسر سوره النصر مدنية بإجماع وتسمى سوره التوديع سوره التوديع وهي ثلاث ايات وهي اخر سوره نزلت جميعا يعني نزلت ايه كلها وهذا قاله ابن عباس في صحيح مسلم مش ممكن حد يجيب لنا ميه يا اخوانا بس حد ما يكونش معاه ألم ورقة عشان ما يعطلنيش النصر العون إذا جاء نصر الله كلمة النصر في اللغة بمعنى إيه العون مأخوذ من قولهم قد نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها من قحطها نصر الغيث الغيث اللي هو إيه المطر نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها قال الشاعر اذا انسلخ الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري ارض عامر وانصري ارض عامر يعني امطري في ارض عامر حتى ايه تنبت يقال نصره على عدوه ينصره نصرا اي اعانه نصره على عدوه ينصره نصرا أي أعانه والاسم منه النصر واستنصره على عدوه أي طلب منه أن ينصره وتناصر القوم يعني نصر بعضهم إيه بعضا ثم قيل إن المراد بالنصر نصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش هذا قاله الطبري وقيل وقيل نصره على من قاتله من الكفار عموما فإن عاقبة النصر كانت له صلى الله عليه وسلم وأما الفتح فقد قال الحسن ومجاهد وغيرهما إن المراد به فتح, إيه؟ فتح مكة وقال ابن عباس وسعيد بن جبير هو فتح المدائن والقصور وقيل إنه فتح سائر البلاد وإذا هنا بمعنى قد أي قد جاء نصر الله والفتح لأن نزولها كان بعد الفتح ويمكن أن يكون معناها إذا يجيئك يعني حين يجيئك نصر الله وفتحه تبارك وتعالى ورأيت الناس أي العرب والعجم يدخلون في دين الله أفواجا يعني إيه جماعات فوجا بعد فوج وإنما حدث هذا بعد, إيه؟ بعد فتح مكة كان بعد فتح مكة فيه عام كامل اسمه عامل إيه؟ عام الوفود يفد فيه الناس من اليمن والشام وهنا وهناك على النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا قالت العرب أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم يعني طالما فتح مكة وظفر بمكة وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان يعني إيه؟ يعني الله عز وجل الذي حمى حرم مكة وبالتالي حمى أهل مكة من الفيل هو الذي مكن النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الحرم يعني من مكة وأهلها فإذا كان الأمور وصلت لهذه المرحلة وقد كانت مكة هذه محمية من الفيل ومن أبرها فإنه ليس لكم قبل أو لا قبل لكم بمحمد يعني لا طاقة لكم به عليه الصلاة والسلام يبقى الحل ان أنتم كلكم تروحوا إيه؟ تعلنوا الإسلام واضح؟ فكانوا يسلمون أفواجا أمة أمة خلاص بقى لقوا ما فايده يعني بالعمية كده عشان تتوضح لك أكتر لقوا العملية خلاص ما فيهش فايدة إذا كانت مكة اللي كانت محمية من الفيل دخلها محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ما سواها إيه أهون وأضعف فأسلموا فسبح بحمد ربك واستغفره أي إذا صليت فأكثر من التسبيح والاستغفار وقال ابن عباس سبح بمعنى صلي تسبحون هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الصلاة بحمد ربك أي حامدا له عز وجل على ما فتح عليك وعلى ما أغفرك بأعدائك واستغفره أي سل الله الغفران سل الله الغفران وقيل ان التسبيح على بابه يراد به الايه التسبيح اصلا يراد به ايه التنزيه اي نزه ربك عز وجل عما لا يجوز عليه مع شكرك له واستغفره وقد روى الائمه واللفظ للبخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه سوره اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يبقى هو كده عليه السلام يفعل ما امر به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 صلى الله عليه واله وسلم قال ابو هريره رضي الله عنه اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السوره سوره النصر حتى تورمت قدماه عليه الصلاه والسلام ونحل جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه عليه الصلاة والسلام هذا رسول الله يا إخوة وقال عكرمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد اجتهادا في أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها وقال مقاتل لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص ففرحوا واستبشروا وبكى العباس إذا جاء نصر الله والفتح الآية على ظاهرها تفيد الايه؟ الاستبشار والفرح بنصر الله تعالى لكن هناك معنى آخر للآية وهو أجل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كما سترى الآن نعم. وبكى العباس رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عم قال نعيت إليك نفسك فقال عليه الصلاة والسلام إنها لكما تقول فعاش بعدها صلى الله عليه وسلم ستين يوما ما رؤي فيها ضاحكا وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم ابن عباس الفترة دي كان لسه ايه كان لا يزال صغير السن لكنه كبير العلم رضي الله عنه قال فوجد بعضهم من ذلك يعني الوجد اللي هو الايه الغضب يعني الزائب احنا ناس كبار ويدخل معنا هذا الصغير فقالوا يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله طب ما تجيبوا بقى طالما تدخلت ابن عباس فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر لهم من هو ابن عباس هذا وده أخوانا أمر مهم جدا جدا في التربية وفي الإنصاف ايضا وفي إحقاق الحق إنه قد يكون إنسان صغير السن لكن الله عز وجل فتح عليه بابا من أبواب الخير وأبواب العلم والفضل ما تمنعوش لا تحل بينه وبين الخير لقد كان عمر بن سلمة يصلي بقومه وهو ابن سبع سنين سبع سنين ليه لأنه كان ايه كان احفظهم واقراهم لكتاب الله عز وجل فانت لما تجد الاعلم وان كان اصغر منك ما تتكبرش ما تتغرش ممكن يكون عنده عشر سنين وانت عندك ثلاثين سنة ومخلف قده ومعرفش تشتغل في معهد القراءات ولا طالب في معهد كذا ومعاك اجازه من كذا وقراءتك يعني تخلي الواحد يشمائز وهذا الطفل اللي عنده عشر سنوات أو ثماني سنوات ما شاء الله من الله عز وجل عليه بحسن التلاوة وبالأحكام وبكذا وبكذا وهو احفظ منك تعمل إيه شرعاً تقدمه لا تتكبر عليه ما تقسش الأمور بالسن احنا عندنا يعني بعض آبائنا من كبار السن بيقس القصة إيه بالطول بالطول الودة قصير أوي يا صلي بنا ازاي ده يا اخي ده احنا كلنا ده, ده احنا طول منه ده يجي قد ركبتي طب معلش يا عم انت يعني هاتشوطه برجلك انت هتصلي في حالك وفي حاله مهم جدا يا اخوانا الكلام ده الله يبرك فيكم فقال لهم عمر رضي الله عنه انه من قد علمتم انتوا عارفين هو مين عارفين ابن عباس ده يبقى مين رضي الله عنهما وعن عمر وعن سائر الصحابه قال فاذن له فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح فقالوا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه المعنى ده مش غلط خد بالك يعني هو معنى صحيح لكن مش هو ده تأويل الإيه تأويل الآية أو تأويل السورة، فقال ما تقول يا ابن عباس قلت ليس كذلك. شوف برضو بقى إذا كان طالب العلم طالب علم مجتهدا لا يخجل ما يتكسفش. في إخوة ما زالوا إلى الآن وهم كبار في السن وما شاء الله بيقرأ وبيتعلم مهمته في الطلب عالية جدا لكن ما يقدرش. يقعد قدام خمسه ويكلمهم غلط غلط كبير لازم تتشجع وتحمس نفسك بقى عندك قوه اراده بس بشرط الا ياخذك هذا إلى, الى الرياء الى الرياء ابن عباس رضي الله عنه في وسط الصحابه الكبار من اهل بدر تكلم قلت ليس كذلك ولكن اخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حضور أجله فقال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة موتك صلى الله عليه وسلم خلاص تم الدين تم الدين وإنما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل الناس في دين الله أفواجا أما وقد دخلوا فيه أفواجا فقد انتهت مهمته عليه الصلاة والسلام وهذه علامة أجل لي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه تلومونني عليه شوف المعنى ده انتوا ما بتلبوني على اني بدخلوا أهو عرف ما لم تعرفوا أنتم وفي البخاري فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول ما أعلم منها الا ما تقول وجاءت روايات اخرى بنفس هذا المعنى لكن اذا قيل ماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول القرطبي رحمه الله وهذا يعني هذه الصوره يعني انا بصراحه وجدت ان الامام القرطبي اكثر من او من اكثر من استوفاها في تفسيره فتلا اغلب النقول من تفسير القرطبي رحمه الله تعالى ان قيل فماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير فكان صلى الله عليه وسلم يستقصر نفسه شوف يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا فهم المعنى ده؟ يعني مهما شكر ربه ومهما حمد ربه فإنه لم يوفيه حقه وما أنعم به عليه فيرى التقصير في حق حمده وشكره إيه؟ ذنوبا ويحتمل أن يكون بمعنى فسبح بحمد ربك واستغفره اي كن متعلقا به سائلا راغبا متضرعا على رؤية التقصير في أداء الحقوق لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال يعني رؤية الأعمال التي يعملها وقيل الاستغفار تعبد يجب اتيانه لا للمغفرة أو لا لشرط المغفرة ولكن ايه تعبدا لله عز وجل وقيل ان ذلك تنبيه لامته تنبيه لامته عليه الصلاه والسلام لكي لا يامنوا ويتركوا الاستغفار وقيل واستغفره اي استغفر لامتك صلى الله عليه وسلم كل هذه اقوال في معنى كلمه واستغفره إنه كان توابا توابا على المسبحين والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم حط تحت الكلمة اللي جايدي خط وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره فما الظن بغيره روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال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 فوابا. هذا ما تحصل من الحديث عن هذه السورة المباركة سؤال مهم يعني قد يقول قائل لماذا لم يعني يهادن النبي عليه الصلاه والسلام القوم وبعدين يبقى زي ما هم بيقولوا كده يبقى هم سنه واحنا سنه واحنا طبعا لن نعبد الهتهم لكن اهو ظاهرا مثلا يعني انا بقول على ايه مثلا بحيث انه لما يجوا بقى للسنه بتاعتنا احنا نعلمهم امر الدين و يدخل الدين الى شغاف قلوبهم مش ده اللي انت عايز تقوله طيب الجواب اليسير جدا انه لا يدخل في ديننا اصلا الا اذا تبرأ من دينه هو يعني لابد الاسلام معناه ايه الاستسلام لله عز وجل بالعباده والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله لازم ده كله ايه يحصل لما يقول أشهد ان لا اله الا الله وخلص. يبقى لا لا يتعلم الدين الا اذا دخل اصلا في الايه في الاسلام بارك الله فيك اه دي نقطه مهمة مهمه جدا جدا ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كانت ال المق... كان المقصد او كانت الغايه مشروعه يجب ان تكون الوسيله ايضا ايه, إيه؟ مشروعه لازم كما ان المقصد شرعي فيجب ان تكون الوسيله شرعيه لكن بقى الغايه تبرر الوسيله لا يعني اهم حاجه أننا انا نيتي كويسه لا لابد من سلامه الوسائل وشرعيتها كما لا بد من سلامه المقاصد <تصفيق> إيه؟ بعد السنة ايه اه وممكن يعني هم يكونوا كذابين ويدعون انهم يعبدون الله وهم في الاصل لا يعبدونه احنا بقى هي القصه اخونا كلها مش محتاجه نقاش هذا كلام مشركين تخبلت ده كلام كفار تعالى تعبد الهنا يوم ونعبد اليك يوم ازاي ده ما انا بقول لك ده بالظبط زي اللي عامل مجمع الاديان واللي كان بقى رايح يحط اساس مجمع الاديان واقول لك ايه المشكله وايه المانع اهو راح بقى اللهم استعان